فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَغۡلِمُونَ وَلَقَدۡ مَكَّنَّٰكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَجَعَلۡنَا لَكُمۡ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشۡكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَحْدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُم مِنَ السَّاجِدِينَ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 قال فبما أغويني لا لهم صراطك المستقيم ثم لآتي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.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 وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُولُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا عَافُسَنَا وَإِلَّا مَتَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وَأْمُر رَّبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِمْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدَعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْبُدُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ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 قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أفتا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 ويخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مياد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن الله على الظالمين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 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أن أفيض علينا من الماء أو من رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين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 ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتهمها أنتم وأبائكم سميتهمها أنتم وأبائكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إن لم رأته كانت من الغابرين وانطرنا عليهم مطرا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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلى علهم يضرعون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 قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بأيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتدروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويدرك وآل قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أُذِنَ مِقْبَلٌ قالوا أُذِنَ مِقْبَلٌ من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى أرفكم أيها عدوكم قالوا أهدينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا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 وَأَلْقَى الْأَلْوَاحُ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُهُ إلَيْهِ قَالَ بْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ أَضَعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ أَوَلَا تَجْعَلْنِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 وقطعناهم في الأرض أم ما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وجلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.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 والدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذينَ يُمَسِّكونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَأَخْرَجَهُ كَأَنَّهُ ذَهَبٌ مُّصْفَرٌّ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ دَاهِيَةٌ فَأَخَذَهُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِمَا كَسَبُوا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 وَأَكْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ النَّبِيِّ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ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 فقصص القصص لعلهم يتفكرون سأمثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِل فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَاءَ يَكُونَ قَدِيقَ تَرْبَعَجَلُهُمْ ثَبِيَّ حَدِيثِهِمْ دَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَضَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحَ الْنَّكُونَ النَّمِنَّ الشَّاكِرِنَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَنْ مَا يُشْرِكُونَ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 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَالْكُنَّ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضَرُّعًا وَخِيفَةً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَبَدُوا رَبَّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ ويسبحونه وله يسجدون